فأثربن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخند لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور